124. هيهات هيهات لما توعدون 125. إِلَّا هي إلا حياتنا الدنيا وَمَا ونحيا وما نحن بمبعوثين 126. إن هو إلا اللَّهِ افترى وَمَا الله كذبا وما نحن له 117. وقصرني بما كذبون 118. قال عما قليل ليصبحن نادمين 119. فأقذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم 124. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا مَا 125. ما تسبق من وَمَا أجلها وما يستأخرون 126. ثم أرسلنا رسلنا تترا 117. رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث 118. فبعدا لقوم لا يؤمنون 119. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى آخر عون وملائكه فاستكبروا وكان قوما عالين فقالوا انؤمن لبشريين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين 112. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 113. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين اعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطع امرهم بينهم زبر 119. كل بِمَا بما لديهم فرحون 110. فذرهم في غمرتهم حتى حين 111. أيحسبون أن ما نمذهم به من مال وبنين 112. نسارع لهم في إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما 117. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 118. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 119. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق 117. وهم لا يظلمون 118. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 119. حتى إذا أخذنا متر لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدرون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 117. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 118. أم جَنَّ فَخَرَجَ رَبُّكَ خُنير وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ